124. إنكما من الجنة فتشقى 125. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 126. لا تضمأ فيها ولا تبحى 127. فوسوس إليه الشيطان 128. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 124. قال رب لم حشرتني أما وقد كنت بصيرا 125. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 126. وكذلك اليوم تنسى 127. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه 119. ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى 110. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 111. في ذلك لآيات لأولن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 119. لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرا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 لنكناه بعذاب من قبله لقدوا لقدوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا